Bismillahirrahmanirrahim r-Rahmani r ve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 كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس